بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم, وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا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 نُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدِ نُوحٍ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 ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء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 من الرحمات وقُرب رحمهما وقُرب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إلّا تكونوا صالحين إلّا تكونوا صالحين فإنّه كان للأوّابين غفورا وآتِ ذا القربة حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر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 وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 عُرُشُ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأَ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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إن لبثتم إلا قليلا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 الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضرا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب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 Linnas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 وإذا مسكم الضر في البحر ظلما تدعون إلا إياه فلما نجّاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأميتم أي يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا, أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أيه يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 أظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعم وأظل سبيلا وإذ كادوا يفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتخذوك خليلا ولولا ثبتنا كل قد كت تركنوا إليهم شيئا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 سنتنا <تصفيق> تحويلا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 ثاني أعرض ونا أبي جانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا خل كلوا يعملوا على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح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 قل لو كان في الأرض ملاك تيمشون مضمئنين لا عَلَيْهِم عليهم قل لو كان في الأرض ملاك تيمشون مضمئنين لا من السماة ملك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 السماوات والأرض بصائر بصائر لا لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى